يا حباك يا حباك يا حباك كان عمي بالبدايه البدايه يا ابو معك ما له نهايه عرفتك حكايات حكايات وفاء مرجلة وحلى رواية كريم عينك سيدي ما قصرت ويا السهم ما زعلت كل من ايجا وفي شهر طبع الكرام كريم عينك سيدي ما قصرت ويا السهم ما زعلت كل من ايجي في كن شهر طبع الكرم ها آية احساس يا عباس تضم اسرارك كلك اسرار ومحتار انا بإثارك يا مدرسك لفاني والله وصف الشعار في شخصك يا ابو الفضل يعاني وصف الشعار في شخصك يا ابو الفضل يعاني مودي بجبينك جبينك يقبل رأسك والله يعينك وجه السيف يمينك يمينك يحضنك قاصدي وزيد ونينك الكل يحبك يا عشغل حتى السيوف بكربل جاتك قصيد هاتي حضنك بس بعلغت بالمسألة والكل يحبك يا شغم حتى السيوف بكربلة جاتك قصيد هاتي بس بعلغت بالمسألة تهدي اليمين الاحسين مع غي سارك وكلك اسرار ومحتار انا بإثارك يا مصطلح لفوه يا صاحب انت حطف بدونك انت جاوب نشنه يسوه ايه حطف بدونك انت جاوب نشنه يسوه والإثار شهرتين شهرتين ومعنى المرجلة انت ابتكرتين ابو يوسف أخوتين أخوتين لو يخيرون بس يختارك انت والله يفارق لحد عش يختارك الخي الوفي حتى الاخوه بالدهر معناه قدونك يختفي والله يفارق ل11 يختارك الخيل الوفي حتى الاخوه بالدهر معناه قدونك يختفي هذا قابيل وهابيل دروب اخبارك كلك سرار ومحتار نبي بل ها <تسكيلها> والله والحاره غير العقيله غيرك ما حد كفلها والحاره غير العقيله جرحة قلبي بين داخل صميمة مواقف عظيمة عظيمة في داخل كيل قلوي وظلت مقيمة يا مرجلة حدار علي وانت تحامي يا شهم تتقطع شفوفك بلم بزنودك تشيل العالم عمر جلت حيدر علي وانت تحامي يا شهم تتقطع شفوفك بلم بزنودك تشيل العالم والله واصاي يا حمايك يا بيره سرارك كلك اسرار ومحتار انا بإثارك ونحجي بالمراجب بسهة الهوايق والله يتذكر عقلوبنا والنادي ابو فاضل والله يتذكر عقلوبنا والنادي ابو فاضل